يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتم انهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكو بعصا من الكوافير مَا ما أنفقتم مَا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم